سورة مريم من صلاة التهجد من الحرم النبوي لعام 1406 للهجرة بصوت عبدالقادر شيب الحمد رحمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداءا خفيا قال رب اني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولما كن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا ان نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي ان يكون لي غلام وكانت وقار رب أن يكون لي غلام وكانت امراه عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا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 قالت أنى يكون الإغلام ولم يمتسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحسني قد جعل ربك محتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رتبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت ما كان ابوك امراساوي وما كانت امك بغيه فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال ان قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فاشارت اليه قالوا كيف من كان في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما عدمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا في الماضي قال إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام عليه يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أضرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فوزر الذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبثر يوم يأتوننا لكن الظالمون لوم في ظلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً إن قال لأبيه يا بتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يفسر ولا يغني عنك شيئاً يا بتي إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبع نيادك صراطاً سوياً يا بتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطياً يا بتي إني أخاف ويمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أن تعنى آلهتي يا إبراهيم لا إن لم تنتهي لأرجو أنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كنبي حفيا وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شفيا فَلَمَّا أَتَدْ لَهُمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا لهم الرحمة ناخه آل نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديق النبي واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان أمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مضييا واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوحه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من عدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقيا الله أهو أكبر وخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة وتبعوا الشهوات فاستولى القون غيا الا من تابوا ومن عمل الصالحا فاولئك يدخلون الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماثيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام وله همتكم فيها ابره وعشيا تلك الجنة التي انهورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل الا بأمن ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والارض وما بينهما فعود والصبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مست لسوف أخرج حينا ولا يطمع الإنسان وأنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحذرنهم حول جهنم جسيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهما شد على الرحمن عسيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بهاصليا وإن منكم إلا واردنا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا لي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال, قال الذين كفروا لي الذين آمنوا أيها الفريقين خير مقاما واحسن نديا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى حد وكم أهلهم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 أفرأيت الذي كبر بآياتنا وقال له سيئن مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمز له من العذاب مداء ونرثه ما يقول ويتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكاثرين تأجزهم أجزا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 وعدهم عدا وكل ما يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى كما هلكنا إنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنظر به قوما لدى وكما هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا Sadaq Allahu lati. Allah mo salli osellimu oberre kaada se idina o nabijje na Mohammmed.